قَال يَا لَئِنَّ اللَّهَ لَمْ يُعَوِثِنَّ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَرُمًا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَنْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَئْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَاءٍ 119. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 110. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 119. وأن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 111. وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا 113. وأنزل الذين ظاهروهم 119. من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 110. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن 129. إن تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 112. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يَا 113. يا نساء يَأْتِ من يأت منكن مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير